بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعص والعص إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحط وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحط وتواصوا بالصبر